وأنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر مَن يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم